إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يرضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار بس ألفي تأنيث ما كذا، لفي مقصورة، ولفي مندودة، كعلامات دوم لعلامات تأنيث. اسم علامات تأنيث أم تاء، علامة كم وعلامة دوم. الألف وهي قسمة مفردة، وهي المقصورة. والممدودة وللممدودة أوزان اوزان منها استدلت الالف وزنك منها فعلا فسكون كصحراء اسما يعني أجل صحراء اسم بيت وكو اسمي وكو عالمك وكاتا الف كتيا الفتي الفيتانيثه و اسمها مزكيتي و رغبه مصدرا رغبه هو مصدره مصدره في صنعه رهيبا. إي كلام الصابد كاني وترفع جمعا في المعنى جمعا في المعنى سترفع هذا جمع بيت وجمع حمزكي مذئئ تالف مد الف لفي لفي جمعا في المعنى أي إن لفظها لفظ المخرج معناها معنى الجمع تنك طرفا نواب دارك نواب دارك للري معنوا لو تبقى هي لفظة كي كي يك الاخبار ضامن معناها كي معن اشياء معنى اوى ك دارك اجى طرفي زور بتصلي زور لقي زور بي دارج بيين دار طرفا دارجزه شجره الاثلي لمروى بان يشبه يقدر فلم لمروي معنى اودت كدارج طرفي زوربه شطي زوربه هو جمعا في المعنى الذاك اللي في تامته وحمراء صفة لمؤنث افعل مؤنث افعل فعلاء حمراء وحمراء صفة لمؤنة أفعل وهطلاء هطلاء صفة لغيره يعني لغير أفعل فعل اي ما جاء لغير أفعل مثل حسن وحسن كويس صفة مؤنثه ليس لها مذكر صفة لغيره كاتيغة او صفة لغيره موسوي صفة بؤ مؤنث ليس لها مذكر على أفعال وهر وها هي سحسنا حسناء افعلينين شلون هطلة اهطلينيه حسناء ايش احسنينين كابو صفة للمؤنث أفعال واطلع صفة لغيره لغيري افعلة كديمة هطلع يعني المطر يعني بارامي حول الله حول حولة ليش قافن حولة ليس فيه رعد ولا برق حول جل ماي لقى حولة جاء قال بارامي هطلع يعني ببردوان بباري بلا من نم, نم. يعني مستند رهیبی بالامی نبود. يعني نفس بعدی بعدانیشی با خوربیو بالام جاری بود ولی جاری خوش بود. اول نه. بعدانی بسیار خوب باری و با بر دوام اوکی و طی حضلا. یعنی متتابعه، متتابعت مقری. دیما هت کدیما هت لع. یعنی چند روزی بعدان بسیار خوب من دوام الديمة بالكسر المطر يدوم أياما كديمة هطلا أمانا لسا الوزني فعلاء جاء الوزني فعلاء شم بيت يان مصدر بي يان جمع بي يان الصف بي يان الصف بي يان الصف بي همو أمانا وزني فعلاء الفكان في ألف تأني وأفعلاء أفعلة وزن أفعلة إيش هم زي أفعلة ألف تأنيث بفتح فسكون مثلثة العين مثلثة العين يعني أفعلة أفعلة أفعلة هل سيشد بسطة؟ كأربعاء لليوم المعروف أربعاء أربعاء يك يكلوك لمانك؟ فسر وزني أفعلاء ألف أربعة ألف ك ألف تانية وفعل لا وفعل لا لضم بينهما شاكن فعلو ما وسأويه فعلامك طمن عينه ساخنة كقرفصاء لهيئة مقصوصة في القعود قرفصاء الشيدانش نيكا فقطي قرفصاء يعني دا الشواد اللي كدا نشدنا طيبته اللي لا كل دواري لمنطقه كما في 5k 10 5k دا نشدنا الشواد دي كيتوا نعم اه هو أو, أو تشينجكا. لهيئة في القعود وفاعلاء كتاسعاء وعاشراء تاسعاء وعاشراء يشعر في تأنيثة للتاسع والعاشر من المحرم خرج نودي محرم كتاسعاء وعاشراء وفاعلاء وفاعلاء بكسر العين كقاصعاء ونافقاء لبابي جحر اليربوع اللي بعديها دو درجاي كوني يربوع او بتزيقه قاصعه يعني كنيك تو عفوا قاصعه ونافق نافق كونا في فيها مشونه لا شنو يقول الدرجاي هي لا شنو اشتريها الدرجاي تتبقى بويكا بو كشف نبه كنا كاني كشف نبه سي سي شاف القاصعه شاف الناشقه او الكون كانت او هي كم كانت دياله او قاصعه او كدومي وفعليا فعليا بوشرة بكسرتين بينهما سكون مخصفة تكبري ككبريا كبريا إيش ألف في كأنيثة وفعلاء وفعلاء بفتح العين وتثليث الفاء يعني فعلاء فعلاء فعلاء هل سيفيد بستة كجنسة بفتحات لموضع ما يشنه في بكسر ففتح لثوب خز مخطط ثوب للصوف ذو من صوف وإدريسم وإدريسم حديث كان ما للماء اللغة خز يعني هو ما ينسج من إبريس يعني من إبريس من خالص أقل عودة شمي خالص بس لكفيرته خز بلان كفيرته سيراء يعني ثوب خز مخطط بلان مخطط به ولو فشاء نفسه بضمن ففتح كهو أليفي فعلا إش أليفي تأنيتك نفسك إش أو أفتتك خيني نفاسي هيك كاتك من ضعب حتى أو كاتك خيني هدفتك نفسك كاتك خيننا ما أو كاتك يعني لا بالي نفسك بالجل بين ان راوا تبرو هي منفوسه و فهي منفوسه تنكا نجاتي بلوح امريكا هيتي و امان دارش كالزكيتي بدئتي بونان راوا وفن علا وفن علا يعني ضمة سكون ضمة فن علا بظمتين بينهما سكون كخنفساء للحيوان المعروف خنفساء ما حيوانك داب بيفا ينجو لك الله قولانجا خنفساء وفعيلا فعيلا بفتح فتسلم كقديساء قليصه جو ده نخرمه بالساء المثلثه يا قريبه قليصه بساء لنوع من التمر نواب يدخل ما شاهر كان اريد لا التاء <تصفيق> <تصفيق> نعم. بالساع المثلثة. أو أي. نك مثلثة يعني بس الشعري خيطه. اللي أطيب التمل. جو لك علماء اللغة قيل هو من البصري. الخرمة كاتي فيش أو تکاته که کاز صوزه ای از زدهش تا نسور نباشه، از نگیشوا وقتی قریشه و جمع شیخ، مشیوخاء جمع شیخ جمعی سمعیه. ولكن يقول علم ان هناك علم زان هناك بينهما مشتركة بينهما، لانهما لانهما لانهما لانهما لانهما لانهما لانهما لانهما لانهما لانهما لانهما بضم ففتح كأوربا وحنفاء وفعل بفتحات فعل يعني سفتح هذا يحوى لسرعه لسرعة العدو عدو يعني الذهاب لسرعة التجاوز وجنزة لموضع وأفعلا بسكون وأفعلا بفتح فسكون ففتح أفعلا كأجفل للدعوة العامة كثير خلق فيها مبامك أو دعوتك أو كثير أجفل يعني دعا الناس جميعا وأربعاء لليوم المعروف وأربعاء أربعاء أربعاء بضيء لليوم المعروف يعني كروجيك للشنة الساقة تماشا بكين فعلة أتوني فعلا مقصوره يعني بيني توني ممدود بيني كالله ومن فقد علم أن هناك أوزان مشتركه بينهم يعني بين المقصورة وبين الممدودة فعلا ماذ كبت فعلا وكسكرة صحرا فعلا فعلاء, فعلاء. فعلاء, فعلاء وكوربا حنفاء وفعل وجمزة فك جنفا فعل بمكسور ولم أدش أفعل أفعلاء أربعة كت أربعة, إجرسته. أربعة, إجرسته. أربعة, إجرسته. أربعة إجرسته. أفعلاء مدي أفعلاء بوشي روشي فسمي بذلك لأنه الرابع من أيام الأسبوع بناء على الرأي الراجح عند بعضهم ان أول الأسبوع الاحد وآخره السبت قوية كم روجي حفتة كامية آخره السبت آخر روجي, روجي أحد يكم روجي وما تقسيمي سين اسم من حيث التذكير والتأنيد من حيث كونه مذكرا او مؤنثا تقسيمي كثير بو اسم من حيث كونه منقوصا أو مقصورا أو ممدودا أو صحيحا ففي صحيح بيت ينقسم الاسم إلى منقوص ومقصور ومندود وصحيح. في شربتي هرشور أمادبو أكاد تعليفكانيا منقوص شيء مقصور شيء أو مندود شيء أو صحيح شيء. دعي لخالي دوما أن جباسي خياسيس معيد لمقصور لمندود. ينقسم الاسم إلى منقوص ومقصور ومندود وصحيح. فالمنقوص اسمك منقوص بيت. هو الاسم المعرب كوتي اسم المعرب يعني مبني اشذ له يعني لا الاصلاح ده و مثل المنقوص ابي اسم مكان معرب مبني الذي اخره ياء كابو اسم منقوص بس تشي اسم الكبكه او يتوا كوتايجي ياء ممن مقيد بشيء ياء لازمه ابي ياء كيه ياء ياء لازمه بي. يا اكن يا اكي على مجر. أكو جاء أبوك. مررت أبيك. يا أبيك. او يا ان لازمه طارئه شو كل حالتي يا ان ان مكسور ما قبلها يا اتش اتش في شقي مكسور شو يا في اسم به فعل ند نعربه ب المبني نبه اخركيه يدت لازم به مكسور به ان او اسم فيه كداعي كما جاء اسم معرضة أخركياء يعتج لازمة يعني يخدي خويبه لازمة أنجل مكسور ما قبله مثل منقص كالداعي والمنادي بيتسرب رجكان هموب بهمو قيدكان أويك الأخوين بيكه دلو فخرج بالاسم الفعل كرضية سرضياء لا برأو يكوا <تصفيق> فعل اسم نيا يعني اسم نيا كذا لو أصلاً نمونيف رضينا يناء بعشو شو نكرضيع هر أصلاً مبنيش هاد أصلاً شيا مبني لما عارفين أبي اسمه بع يعني همش كان بلا أم رضيية حملة برأوية كواء فعلة. فعلة دوام عم مبنيشة فهو يسد المونيشي بينايا يرمي مثلا الأولى, بالتمثيل. الأولى التمثيل بيرمي بكونه معربا أما رضيية فمبني وهو قال خارج بقيد المعرب أيضا بقيد المعرب شمال فخرج بالاسم الفعل كرضيع وبالمعرب المبني ساء الذي كالذي كالذي سب لذيش بروي ياء كبشء شيء كسريا لازمة اتج لازمه وحموشتك انتيا بلمن دنيني واسمش معرفني مبني ويساء ياء الذي منقوص نية وبالذي آخره هي بقية آخره هي شيء المقصور هشش مقصور ب يعني يا نبيت ألفي مثلا هو تناظم منقص وبلازمة يعني يا اللازمة بقية لازمة, لازمة شيء دلوا الأمس... الأسماء الخمس مثلا في حالة الجر في حالة الجر كوت جاء أبوك رأيت أباك مررت بأبيك يائي أبيك لازمني وبمكسور ما قبلها ياء ومنيه فيشكيش في شكل ياء في شكل ساكن في ساكن اسم اش معرفه طالما في لبس لا أو او في شكل وياء تشير الى الجميع طالما ريف في شكل مكسور نيا طب معرب باء نحو ضين طب يعني أسك معمز يعني ا س ك س في ا س ك م و رمي شكي مكسورني فانه ملحق بالصحيح لسكوني ما قبل يائه لرفي شكي ساكنه حتى ترمي منقضني كابو مجري كنجور كان اسم باعتبار اخره قبل شيء بيت ابي ياء شيء لازم مكسور ما قبلها والمقصور اسم المقصور كاملة هو الاسم المعرض الذي آخره ألف لازم أميش أبي اسم اسم كام مقصور؟ هناك أخوة تلك الفعل شألف معنها مقصورية وعلف شمانية ممنوذية هاي ممنوذة فعل مقصورة همانوك ودعا دعا مقصورة مقصورة معنها ألف وألف كم مقصورة وألف كام مقصور وهم يلا اسم المقصور معنى بسها هل اسمها كان فيه هو الاسم المعرب الذي معرب اشب عندنا الذي اخره الف الناهج كالهدى والمصطفى كالهدى والمصطفى اما نهى اسم مقصورا فخرج بالاسم الفعل والحرف شدعاه الى اما نهى ش مقصوره السكانيان فلان في الناوز المقصور كلمه في خدي كلمه كل كلمه في الناوز المقصور, المقصور. وبالمعرب المبني سأنام وهذا ده مبني انا وهذا اللي في, نوت في, أنا في نوت اسمي مقصور هذا في الناوز اسم مقصور وبما آخره ألف حتش كيش كتاهي ألف بيت أو مقصورة أيش كش الدواء المنقص وبالازمة هب ألف كش لازمة به بقى لي لازمة أيش الدواء الأسماء الخمسة في حالة النصب رأيت أذاك سبب ألف بس ألف لازمني والمثنى في حالة الرفع مثلا جاء الزيدان الزيدان ألفة لحوض رفع بلان او الف الف كلا زمنيه كلا حارتي نصب مجرى البيع مش مقصوره والممدود اسمك ممدود به هو الاسم المعرب الذي اخره همزه تلي الفا زائده كصحراء او حمراء صحراء ابو علي حمراء بالصفه اسم ايش معربه كوتايكي همزيه بلان كي. حمزة كان الدواء اللي شق هاتشيت اللي شق الزائد ده كرتايكي حمزة حمزة كان الدواء اللي شق هاتشيت اللي شق صحراء وحمراء والصحيح واسم صحيح كما ما عدا ذلك يعني هاتشيت منقوص ومقصور وممدود نبع وصحيح تذل الاسم الصحيح وكل من المقصور والممدود قياسي مقصور ممدود هذا كان قياسيا هي. وهو موضع نظر الصرفي يعني او اي شيء يعني شو يعني بحث كان چونك صرفي كان ما اشرف قياسي لاكن سر قاعده وسمعي مقصور ممدود ايش هي سماعي وهو موضع نظر اللغوي أواشين بحثي علماء اللغات ممكن قياس إذا وهو موضع النظر اللغوي الذي يسرد الفاظ العرب ويضع معانيها بإذائها أو إيشي خوان قواميس لغات وأنايا كلمة إجدا نا معناك إلا بالامبريشو قاموس ستة ماشيك كلمة إجدا نا معناك إجدا يعني إيش لغوي مع درهناني معناه ومعناك إيش صرفي درهناني اشتقافه وهو موضع نظر الصرفي وسماعي وموضع نظر لغوي الذي يسرد الفاظ العربي ويسرد أن يذكر ويضع معانيها بإزائها هو يسرون أن يذكر ويتابع ترى ليستوضعين تابعه ذكره وتابعه فالمقصور القياسي كون مقصور كاما يا المقصور بالقياسي شبالله همو اشتقافي انتوان داني هو كل اسم من معتل, معتل هو كل اسم معتل اللامي معتل اللامي معتلة بفتح فاشني باين معتل اللام فلان معتل بالصله كبويه بحال يعني اسمه ك ع ل م ك علله له نظير يعني شبيه في الصحيح من الصحيح ملتزم فتح ما قبل مقصور يعني ما قبل آخره فتحبه فتحك فتحيك لازم به وكثير مقصور وذلك كمصدر الفعل المعتل اللام وذلك من نمنأينته كمصدر الفعل المعتل اللام حرف فعلك لا مكيع الذي ضرم على وزن فعله بفتح فكسر كالجواء والهواء والعناء الجو يعني مرض العشق الهوى والعنى سيكيسة ألف أليف مقصورا اسم كانش معربا آخر كان ألفا ألف كان لعزي ما وزن كشه فعيل يفعل وجوية يجوى انا وزن فعيل بفتح فكسر فانه نظير الفرح والأشر والطرب سنومنيcinema الفرح فانه فإنه نظير الفرح والاشر والطرب فعيل يفعل فعلا الشراء اشرى يأشروا اشرا قري يطرب طربا او شيء وكافا وكفعل بكسر ففتح وكفعل بكسر ففتح في في جمع فعله فعلة فعله فعل فعله فعل جمع لا لا لا لا جمعي تكسير لا وزين جمعي تكسير بكسر ففتح في جمع فعل بكسر فسكون وفعل فعل الجمع تكسيرا بضم ففتح في جمع فعل أكث فعلها وجمع كبت فعل بضم فسكون نحو فراء فدي فدية وفرم فدية ان من الاستراء ان الكذب اشتكى هل بس لابد هو فيدية. أكده جميع كي عليه فرا وميرية وميران يعني فعله وفعل ومديه ومدن مديه ومدن مديه يعني الشفط الكبيره يعني شخو شخو يصير كده المدية وزوبية وزوبا زوبية يعني كيفية تلك يعني بوصة بوصة بوصة داودانان ها تالا اخر ايش دي تالا كاني يبو تخودي تالاكاي بنو تريد يعني كاتي خويتونا افعلها كاتي خويتونا تشوني كوني عند حيواني دتو بو اوي كبيت تبدس ين بي شنو تشين كدوا باشوني شي نال تشا لك خوين داشدوا او شوني ك خوين ك داشدوا تي زوبيه بساليني سوا آخر موضوع شو هذا بيوصف؟ شو هذا؟ والله حفرة كمين حفرة كمين جلبيه؟ حفرة حفرة يتبزى يتزبى حفرة يتزبى الرجل فيها للصيد حفرة يتزبى الرجل فيها للصيد يعني شاء الله يتشعرنا كأخوتي تعالى عشعري بو بو الراب بو أمي شركة في ذلك أن الزبية أصل كلمي الزبيشية أن الزبية تحفر للأسد تحفر للأسد في موضع عال في موقع عالٍ من الأرض. لست فولكيك ولا شو إني شبرد إن شاله سيل يعني او أوشنا سيلي او شنو ندير شن ديانا بو او الكا اجرسيلي اغا او سيلوشتاكا كاتيشي داكام واه انا او انا شنو او تحفر الاسد في موضع عال من الارض ممتنع من الشيء باشا وزوبيا وزوبن فان نظيرهما قره فإن نظيرهما قرب بالكسر وقرب بالضم كاوي أسام ميران يعني مدن يعني زبان أمانا لثوزني فعل لا معتل اللام أبني سرحي لا لصحيح اللام مش دا هاتو هل أريينيك هل كلمينيك أو ها وزني لصحيح دا أتوان بك تشي مقصور يعني أو كاتا فإن نظيرهم ما قرَب وقرب وقرَب بالضمي في جمع كربة قربة يعني جوزاء قربة وقربة قربة يعني التقرب نزيبونا كث قربة قراء طالما قربة نزيبونا قرب قربة نزيبون التقرب. قرب جمعك هذه. فأبو أمشيكي إن شوني في قياسية فعل. كلمي فعل. بس بمرجع هيني هذا. نضيلي هذا. نضيلي هبه. صحيحه أمشيوني في قياسية. أو ألفانيك. لسلوزني فعل وفعل. هات هنا. في قيمة المقصور. يسمداء. زباء. ميرا يعني مرا أنا همي عن شيء اللي فكان اللي في مقصوره وكذا كل اسم مفعول معتل اللام زائد على الثلاثة هم اسمك اسمك في مفعول كل اسم مفعول معتل اللام لا مكعي الذي ضران من المزيد زائد على الثلاثة معطًا ومستدعى كمعطًا ومستدعى فإن نظيره مكرم مكرم شوفي معنا قال الوزن مفعل معادل الصحيح يجد وزن فيها تو مستدعى مستخرج معطًا مكرم هل وزن لا معتل اللامدى ده نابديني هات بقول إن للا صحيح اللام ده أو كات اسم مفعول كان بيرفع شيء أقصور وكذلك أفعل، أفن وكذا أفعل، صيرة تفضيل كان كالأقصع أو لغيري يعني لغير التفضيل قاموا وزن أفعالا صيرة تفضيل بيت ينغير تفضيل بيت قولنا اشتا الاقصى يعني الابعد دور سير بالشيب الماضي اقصى المدينه اقصى ابعد اي انا بقول ان اعنى اعنى شيء سري تفضيله يا نسميم شبهه نسميم شبهه اعنى بيقول غيري يعني غير تفضيل كان اعنى ونظيرهما من الصحيح الابعد والاعمش سأبعد أفعل شغته الضلة عندورترن دورتين والأعم شو صيف مش بدها كابو أجر أفعلش والتفضيل بيبغى تفضيل الصحيح دا نظير هبو بالنظير كوا نظير هبو ما بسمه للنظير لري وزنوه معنى مرجنيه معنى مرجنيه للوزن ده هاي بوتا وكذا ما كان جمعا لفعل انثى أفعلة وكذا ما كان جمعا لفعلة حرشت جمع جمعي فعلا انثى افعل كالدنيا والدنا دنيا سدنيا فعلاء سوزن فعلاء جمعتي الدنا الدنا سجمع دنيا ونظيره الاخرى والاخر والاخر أخرى بس فعلاء جمع كي شيء اخرى ساخرج جمع اخرى وكذا ما كان من أسماء الأجناس دالا على الجمعية بالتجرد من التا وهروها همو اسم جنسه يدل على الجمعية يعني لنا وقل يخوى معناه جمعي تا بالتجرد من التا تا يكون هنا به هكذا تا على وزني فعل أصر وزني فعل به بفتحتيني وعلى الوحدة بكتا بلان اقتاعد بيوال كان دلالي مفرد بها كحصات وحصن كما؟ حصا يعني شيء؟ حصا يعني يعني بل, يعني بل. بلان اقتاعد حصات اقتاعد تاعد بيوال كان دلالي مفرد بها تاعد لي كل دلالي اسمي جنس بيوال هذا الشيء او هذا ونظير الشيء طبعاً هذا ونظيره مدارة ومدار هل هذا الشراحي كان لك شرحي كان أظن حصابر دي بشوكا ونزعنا لديه اسم الجنسة اهلا بكذا اهلا بكذا اهلا بكذا اهلا بكذا اهلا بكذا اهلا بكذا اهلا بكذا اهلا جمار اهلا بكذا بس بكذا اهلا بكذا يعني بكذا اهلا يعني بس بولمنا قصبة ونظيره مذرة قصب قصبة مذرة يعني التراب التراب يا الطين مذرة سواء بار هي ومذرش معناه ماذر ما اللّه يالا خي موت شادر بسكليه يعني لا خيمة شادر وشادر بسكليه يعني لا مذر بسكليه مذر يعني التراب والطين حصات حصر يعني مثل وزن مدرع وحصات وزن مدرع النظير هي لا لوزن وكذلك المفعل مفعل, مفعل مفعلش مدلولا مذلولا به على مصدر او زمان او مكان مفعل اجرب مصدر ميمي بكاربيني بيني اسم زمان يا اسم مكان احملهم يعني ملحن يا بء له جت يعني قوموا شغلته عند اشتوا عند يالي عند اشتوا ملحن يعني موضع يعني مكانه اللهو شني قالته ابو خوانا يام زمانه اللهو والزمان ومكان ومصجع بكادت ومسعى مسعى يعني السعي مكانه السعي زمنه السعي فسروس نشين مفعل بهاش شكلوانه هر شي لوانه لو بكاربي ونظيره مذهب مذهب يعني ذهب موضع الذهب والزمان الذهب ومسرح مسرح يعني شنه تتعب تبت شي سواء مسرح مسرحيه راموشني شنه تاع فتره المسرح اسمي المكان و الزمان كاش يعني موضع الصرحي و مسرحي شني الصرح الصرح يعني هات نجوم با ينجركين جمل خطيب لهنا المكان ايضا المسرحيات يعني المسرح ازان مسرح يعني تويله لكنه يعني ان من يمكن ان يكون خطيب من يمكن ان يكون يعني من الله ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من باب نفع يعني هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يعني كورديس الصرحي يعني شيء يعني بر الله يعني خوي بيت بر الله بيت بر الله لزمان العربي دعوة إن نبس لا بيتها بر الله بيته او شيء الصرح بس أول بكاري قالي أنا بو ممسكتر يعني أما لروا اللغة مصرح يعني موضع الصرحي يعني زمان الصرحي يعني الصرح, يعني الصرح فما نظيره ملها ومسعيات فمك أمانة، ألي فكان ألي في مقصوره همو أمانة قياسي هذك الامير قد أعاه هبو نظيره ابو أم وزنابو نظيره ابو لصحيح ده هو ألي فكان قياسي والممدود القياسي مش مشنص يعني ممدود قياسي كل اسم ما تل اللامي له نظير من الصحيح الآخر ملتزم فيه زيادة ألف قبل آخر ممدود خياسي همو اسمك معتل اللام همو اسمك معتل اللام بي نظير يهبو لصحيح الآخر ده ظلم ألفك لبيش يهبو وقياسي يعني قيدني بهيج وزنيك قيدني بهيج طبعا ظلم عنيك مقصود دابون مقيدين بوزنها، بوزنها بمرجع كيش نضيف يعني هذا. بس لما ممدودة كل اسم معترض لله، كل اسم معتل لله له نظير من الصحيح. بقول بس نظيرها هذا شرطني بوزنها، يعني مشروطني بوزن، وذلك كمصدر مع أوله همة وصل نحو إرعوا إرعوا إر إر عواء إر عواء يعني كفة وزجرة إر تماشى أستاذ إر عواء معتل اللامه سبلا إحمره إحمرارا إر عواء إحمره إحمرارا همان وزنة إرعوا يعني افعله إحمرة ابتغى إفعله ابتغى ابتغاء اللي فيه ابتغاء زائلين لا مصدر دادر همزكي سيرك همزيشي اللي فيه ابتغاء بضم لمزواهية ابتغاء بده همزه واستقصى استفعلي وكن استخرج استخراجا لانه لصحيح حقيده استقصى استقصى ان هم زكنا باعرف زائدك هاتوا هم امانه ممدودا قياسيشن فان نظيرهما من الصحيحي احمر احنرارا اقتدرا اقتدارا واستخرج استخراجا ابو هم مصدرك اولا فيها زي وصل بيت او اجرى الافي في لا لما قبل الهمزة او ممدوده وكذا مصدر كل فعل معتل اللام يوازن افعال تساني يكون على وزن افعال هل وزنك لسال افعالها بو معتل اللام بو او اجرى مصدرك يوازن افعال أبيته همزة، كتاجته همزة، ما قبل الهمزش شيء ألفا في مثلا مثلاً أعطاء أعطاءاً، أم إملاء إملاءاً. فإن نظيره من الصحيح أكرم إكراماً وأحسن إحساناً. وكذا كل ما كان مفردا لأفعله. حدش يك، حدش وزني أفعلها يا، أو كاتا مفرد فيه شيء، همزة في أبيته شيء. مدة كأفعل أو هاي أفعل مفردة في حمزة في تاجية مدة ككيساء لباس وأكسية ورداء وأرضية فإن نظيره من الصحيح حمار وأحمره نمار واحمر جمع محال وسلاح وأسلحة سلاح وأسلحة ما دام نظيرها او كاتهم افعليه نظيرها بو معتل اللام او لا مفرد كيدا لا مفردة ذا حمزه يا حمزينه و ككساء وأكسية ورداء وأرضية رداء أو لباسية يلبس فوق الثياب وكذلك جبّة مثلا جبّة قمصالة أم ام تيران أم قاتل تيران أم شيشوغية مثل أي كتب كالجبّة والعباء. وكذا كل مصدر مفعل حموم مصدر فعل عفن. وكذا كل مظلم ظن فعل بفتحتين دالا على صوت الاوداء هم مو مصدريه في فعل بفتحتين بلجيتي يعني صوتي تابع كالرغاع في صوت بعيد دنجي وشتر فذا والثغاء بصوت الشاد دنجي مر قر عندنا فان نظيره الصراخ الصراخ هنا صحيح ده الصراخات انخجاء حوار وكالمشاع المشاع سمو مشاع كسك فان نظيره الزكام او عيب هناتي رغاء ثغائب صوت هنا المشاع فإن نظيره الزكاء والسماعي منهما يعني من المقصور والممدود ما فقد ذلك النظير لا سماعي ولا قياس هذا شيء نظير نبو أو شيء أو سماعي كابل إذا يكفى إلي قولا مقصور ممدود أبي نظيري هبالشيء لا صحيح هذا شيئا لصحيح لنظير نبو أو سماعي فمن المقصور سماعا الفتى الفتى واحد الفتيان فتان جنج شاب يعني شاب من ذكر واحد الفتيان فتيان جمع فتاة والحجا فكسرة أي العقل والسنا أي الضوء والثراء أي التراب سأمانة هل هم ينسى مقصورية مقصورية مقصورية مقصورية سماعين سمعين فتاة لفكرة مقصورة حجام حجاب مقصورة يا سنا ثراء مقصورة يا بلام ومن الممدود سماعا الثراء الفلجي لكثرة المال مالي السامان زور كثرة ثراء. كسر والمندر ثري يعني صاحب المال الكثير والحذاء بالكسر والحذاء للنعلي كنت نعلي بو نعلي عتيالي بكادر بو حذائج بكادر والحذاء بالكسر للنعلي والفتاء. والفتاء <تصفيق> الضم لحدثه السن كمثل ثماني من دال ب انفتاح والسناء بفتح السين للشرف لما زمانا ليسناء يسن في التفع فالسناء العلو والارتفاع يعني بطلب مقام وبرزتي للشرف وقد أجمعوا على جوازي قصر الممدود للضرورة علماء متفقا لست شيء أسأل كلمه كلامك ممدودات ممدودة تعني قصرك طبعا بوضر الشاعري كقوله كقول قول الشاعري في الرجز لا أوضح المسالك ولا كتابه كانت داعث الدرار وشموني ببي شيء ببي أو بالنسبة بدنا بعض هش لا للشعراء لا بد من صنع وإن طال السفر يعني لا بد من صنعاء يعني إذا أبي هل بيجينا صنعاء أجل سفرك هل كان يقدر يجبل يعني كده هي إنك يعني برضو عجوزي بيتك إلا حشقات والله لا بد من صنع وإن طال السفر ولو تحنى كل عود ودبر يعني حتى نصنع دور بيوچني حتى نصنع سفرك ادريج وبد بغينا صنعاء الليما ولو تحنى كل عود عود ها دي ولو تحنى كل عود يعني المسن من الجبال، المسن من الجمال، يعني يشتري يكون كذا شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون يشتري شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يعني پشتی زن بود. پشتی زن بود. یعنی اگر انسان که ل سرپشتی سرکه آوندد ل سری حالا سر دارنش شور ریک احتیاطی جسمی انسان که ل قلب پشتی وشته ل کفش تی وشته ل قلب زن. یعنی نتیجه احتیاطی قلب زن. پشتی وشته زن بود. خرندی دیروز. پشتی بجای مثال اگر سمع لا بد من صنع وإن طال الصفر. أي فشألكا لا بد من صنع ممدودة ولام ضروري شعري كلاوة صنع. واختلفوا في مد المقصور. بلام علماء لا شيء من هاي آية أجر يعني كلميك خيم مقصور وليفكاء أتوني مدك فمنعه البصريون. بصري كانوا, كانوا نابت نابض. يعني ممدود قصر بس قصر ما بس كوفي كان ذو تندرسها الكوفيون وحجتهم قول الشاعري برغيان امن الشاعر ليس يغنين الذي اغناك عني فلا, فلا فقر يدوم ولا غناء شاهد في ولا غناء حفل ولا الغناء فلا فقر يدوم ولا الغناء لا فقيرتها سلام لا دورتها سلام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 لا يعني ولا اللهم اقسم بالله لا يوجد غنى فقر غنى قولاني غنى غنى غنى غنى غنى غنى غنى غنى غنى غنى غنى غنى غنى غنى غنى ولا غناء معطوف ولا صرف فقر فقر مرفوع غناء ايش كما كد مرفوعه فكد يمد حركاتي العراقية للسيدة لك كبير بيت ايضا مرفوع الغناء كويتية فلا فقر يدوم ولا الغناء باش تعله وفاق الله لك الله فيكم الله على الحمد